Garegare, ja, p'ràsumam Iker d'aira-jena Adoui, p'ruder-o-xar S'l'hibe, p'ràsumam Garegare, ja, p'ràsumam Iker d'aira-jena Adoui, pruder o فوش ديك فوسا يا راش عادو يبغض الدر و نارو يا مرتنق السوحاش يغريغد سن يار يا السوحاش يبر ولا خاص yeksti dokla mena chamma sakdert tar koula ghas nstahou lach sett red hed d'sowara yeksti dokla mena chamma sakdert tar sidi hedou fiterna نادي احسن جرجار ما عاد سنتوي وركلال لاصو ما هو كلال وصار نادي احسن شرشار ما عاد سنتوي ورنكلان من دا غير فران ددرار ميز هو كلال الكذابه يقضيلك ياك شورت سي من السوس بنت وحف فينا غتضرب فالشوال يكري يقضيدينو كير يورشي لي دم من السوس بنت وحف فينا غتضرب فالشوال سيدي هيبا ودررنا جورجور يا ف راسو مام يكره يغير شنو قعدو يكبوا الدر واخا yerrash ternem oqou fel hadik lounissna yeddla wala les sghriya ya adawiya lankerna yekoud يردغد بنت مني عين خلص سيده مننا عدنا مننا بس يديه يدن عرضه مورنا يردغد بنت